بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَعَ سمواتي والار يحيي يومي وهو شيء الظاهر والباطل، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم. ما استوى على العرش يعلم ما يليل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون وصير له ملك السماوات والأرض scuz 코 sem band să aga студien. صدق الله العظيم، أو الله من الشيطان الرجيم، الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بما النجوم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أن وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُم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 تنعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما جعيب إن هذا له حق قل لي أكين فسبح باسم ربك اللطيف سبح لله ما ما اوتي الارض وهو العزيز الحكيم الله السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له والأرض ala kuli in مستؤل الله <تصفيق> يعلم لا تعملون بصير له ملك السماوات وإلى الله ترجع الموت يولج الليل في نهار ويولج النهار في الليل وهو عالم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أهر كبير وما لكم قَدَ أَخَذَ مِثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ هو الذي ينزل على عبده آيات نُ وَإِنَّ اللَّهَ حَوِيكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سبيل الله ولله ميراث السماء وال kauบ À Um, سَعَ قُلُوبُم لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْعَقْلِ وَلَا يَكُونُ كَالَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فقصت قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. إعلموا. إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقَرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقَرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَافُ لَهُمْ وَلَهُمْ أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء ربهم لهم أهرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآيات لم أن مال عيات الدنيا لا يو ولا خو بينكم وتكاثر وتكاثر al-amuali عذاب شديد وما فض من الله. La أرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله كَيْ لَا تَأْسَوْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ Al-lathina yabkhalun wa yamurun al-naasa wa Wa-man لقد أرسلنا رسلات وَالَّذِي لَمَّا مَلَّهُ مَا فَرَّهُ رَسُولُهُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ nu hawa ira فينا على آثاره برسولنا وقف فينا بن مريم وآتينا غر إنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا وَرَحْبَنِيَّتَنِبَتْ ذَوْهَا وَرَحْبَنِيَّتَنِبَتْ ذَوْهَا مَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشورا وَالنَّاقُورِ رَحِيمِ لِأَن لَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ يد الله يؤتيه من والله ذو الفضل الله